بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمه وما كما الحطام نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في عمد ممددا.